أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ يَحَامِلِينَ مِنْ خَضَائِعٍ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعْأَثْقَالِهِمْ وَلَا يُشْأَنُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فنبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْنِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعَبُدُوهُ وَاسْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَكَذَبَ أُمَمٌ مِنْ قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدع الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله نشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجدين لا في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمتي لَبُمَذَبُنِ إِلِي فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ احْرِقُوهُ فَأَجَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذ جم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفوا بعضكم ببعض يَلْعَنُ طَعْرُكُمْ بِاللَّهِ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَهَبْنَا لَهُ ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوضا إذ قال لقومه لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتفضعون السبيل وتأتون في نابيكم المنكر فما كان جواب قومه أَبِيعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُ سُلْنَاءِ بَرَاهِمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا كو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لطاء قالوا نحن أعلم بما فيها لن نجنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وغاقمهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منكوا وَأَهَلَكَ إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلنا على أهل هذه القرية جزء من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِهِ عَقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارُجُوا يَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل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 مثَلُ الَّبِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَلْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَهُ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَلْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ مَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اُتْلُمَا أُوْعِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمُ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ Allah'u ya'lamu maa tasla'u